إذن يقول المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة الأخيرة قال ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل إذن أهل سنة والجماعة في باب القدر يجمعون بين إيمانهم بالقدر وعملهم بماذا بالشرع يعني هناك شيئان قدر وشرع فالقدر نؤمن به والشرع ماذا نعمل به القدر نؤمن به والشرع نعمل به وإيماننا بالقدر لا يتنافى مع عملنا بماذا بالشرع وأهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب سبب ضلالهم أنهم لم يتصوروا إمكان الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع فكل طائفة غلبت جانبا على آخر فالقدرية الذين أنكروا ماذا القدر نظروا ماذا إلى جانب الشرع وأهملوا جانب القدر فصاروا ماذا قدرية منكرين للقدر نظروا إلى جانب ماذا العمل بالشرع يعني قالوا الله تبارك وتعالى شرع لنا ماذا شرع نبد ماذا من الاتيان به كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك وظنوا أن عملهم بالشرع يتنافى مع إيمانهم بالقدر لأنهم ظنوا بأنهم لو آمنوا بالقدر لا كان معنى ذلك أن الإنسان يصير ماذا مجبرا لا يمكنه ماذا أن يعمل بالشرع فماذا فعلوا أنكروا ماذا القدر قالوا لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى قد قدر ماذا أفعال العباد بمعنى أنه ماذا شاءها وخلقه لأننا لو أثبتنا ذلك لنفينا ماذا وجوب العمل بالشرع فأنكروا ماذا القدر بسبب ذلك الجبرية على العكس من ذلك أثبتوا ماذا القدر وغلوا في إثباته حتى نفوا ماذا الشرع حتى نفوا الشرع قالوا كل ما يعمله ابن آدم هو مقدر عليه ومعنى أنه مقدر عليه أنه ماذا مجبر على فعله وبالتالي فلا يلام لا يلام إذا لا يلام فعل مثلا معصية فلا يلام عليه لأن الله تعالى هو من قدر عليه تلك المعصي فغلبوا ماذا جانب القدر وأهملوا ماذا جانب الشرع وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين وكانت وسطيتهم في هذا الباب أن جمعوا ماذا بين الأمرين فقالوا نحن نؤمن بالقدر وأنه ما من شيء يقع في هذا الكون إلا وهو ها؟ واقع بقدر الله وأن الله تعالى شاءه وخلقه ولكن هذا لا ينفي العمل بماذا بالشرع لا ينفي العمل بالشرع ولهذا قال المؤلف ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل والدليل على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع العمل بالشرع ما صح في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار أو من الجنة قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يعني أيها الناس إلا وقد علم الله تعالى أنه إما من أهل النار أو من أهل الجنة فالله تعالى قدر أن يكون هذا في النار وهذا في الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل إذاً ما دام أنه كل واحد منا مفروغ منه إما أنه من أهل النار أو من أهل الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اعملوا اعملوا اذا فبعد ان اعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بما قدره الله تبارك وتعالى امرهم بماذا بالعمل فهذا يدل على ماذا يا يجمع على ان الايمان بالقدر لا يتنافى مع ماذا وجوب العمل بالشرع وان الانسان يعني لا يدعو ماذا العمل متكلا على القدر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له أولا السؤال الذي يطرح أولا أنت لماذا تدع العمل لماذا تدع العمل هل علمت بأنك من أهل النار لم تعلم ذلك صح ولا لا صح نحن نؤمن بأنه ما منا من أحد إلا وقد علم الله تعالى أنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة صح ولا لا ولكن الوحد منا في شخصه هل يعلم وهو على يقين بأن الله تعالى قد كتبه من أهل النار لا يعلم ذلك صح ولا لا إذن فلماذا تترك العمل؟ ثم لو أن الله تبارك وتعالى علم بأنك ستكون من أهل الجنة فدخول الجنة رتب على أسباب دخول الجنة مرتب على أسباب وهي ماذا؟ الأعمال صالحة لا يمكن أن يدخل إنسان الجنة بدون عمل صالح ولهذا ذكر المؤلف قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إذا فلا مجال للعبد ليقول إذن أدع العمل لا مجال لذلك لماذا؟ لأنه أولا أنت لم تعلم بأن الله تعالى قد جعلك من أهل النار وإن كان الله تعالى كتبك من أهل الجنة فالجنة جعل الله تبارك وتعالى لها أسبابا وهي ماذا الأعمال الصالح ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا لا تدعوا العمل بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن خلق للنار فسيعمل بعمل أهل النار ومن خلق للجنة فسيعمل بعمل ماذا أهل الجنة ولهذا كما قال المؤلف فالمقادير لها أسباب تصل إليها فكما أن النكاح سبب الولد هل يعقل أن يقول لنا إنسان أنا من زوج هو يحب الولد ويريد أن يكون له أولاد ولكن يقول أنا من زوج إذا كان رب يكتب لي الولد رح يعطيه لي يالك بدون زوج وإذا ما كتبه ليش وانتعوه لي من الزواج طبعا من يقول هذا الكلام مجنون ليس بعقل فنقول لو أن الله تعالى قد كتب لك ماذا الولد فهذا الولد لابد أن يأتي عن طريق ماذا؟ النكاح لن ينزل ولد هكذا من السماء إذا فالولد مرتبط بماذا؟ بسبب وهو النكاح إذا إن كنت ترعب في الولد فعليك أن تسلك ماذا؟ سبيل وسبب هذا الولد وهو النكاح والزواج فهكذا أيضا لا يقول الإنسان أنا أترك العمل وإن كان الله عز وجل اكتبني من أهل الجنة راح يدخلني الجنة لا هو سيدخلك الجنة بعملك الصالح وإذا ما عملش صالح ما يدخلش لو أن مثلا الفلاح قال أنا أدسنا من زرعش إن كان الله عز وجل اكتب لي باش نحصد راني نحصد دينا ما اكتب ليش ما نحصدش هذا يعني كلام يعني إنسان مجمون يعني, يعني ليس بعقل ف يعني الحصات يعني لابد أن يسبقه ماذا عمل وزرع ولهذا قال المؤلف والحرث سبب وجود الزرع يعني اللي ما يحرش وما يعملش كيفاش يعني يتصور أن يعني يجني وأن يحصد يعني زرع قال فكذلك العمل صالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار إذن يعني فهذه يعني نقطة مهمة ومهمة جدا وهي في الحقيقة يعني خلاصة هذا الباب هي خلاصة هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بماذا بقدر الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى قدر كل شيء وأن الله تعالى قدر كل شيء بمعنى أنه علمه وكتبه وشاء هو ولكن إيماننا بالقدر لا يتنافى أبدا مع ماذا؟ مع عملنا بالشرع فنحن مأمورون بأن نؤمن بالقدر وفي نفس الوقت مأمورون بماذا؟ بالعمل بشرع الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له فهذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذا المجلس وفي الحصة القادمة في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنخصصها للإجابة على يعني أسئلة الإخوة يعني المتعلقة في هذا الباب أو المتعلقة بهذا الباب وهو ما يتعلق بأن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره خيره وشره الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك